السلام عليكم ورحمه الله وكفى والسلام على عباد الذي اصطفى باسمنا بمجتبى المستفى على صحابتي الكرام والي بيته العظام المستن الشرفه وبعد اسواتي الكلام ما زلنا مع ما مع التفسير ما زلنا مع التفسير وسوره المائده نسال الله جل وعلا ان يستلناها وصلنا إلى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا عدلوا اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يا ايها الذين امنوا اذا ارعها سمعك كما قلنا ولان الله عليكم السلام ورحمه وبركاته الله أشكر لك هذه فائدة العظيمة في القراءات أهميته تظهر هنا في مسائل المعاني ومسائل الأحكام أيضا نعم شكر الله لك أحسن الله عليك عليكم سلام أولوكاته عليكم سلام أولوكاته قال يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين اللي شهداء بالقسط أي علامة إيمانكم أو ترتقون إيمانيا والايمان يزداد ايمانا فوق ذلك نعم وعليكم السلام عليكم وبركاته الله وبركاته شلونك شلونك قال اذكر قال يا الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط أي مبالغين في الاستقامه بشهادتكم تشهدون بالحق وعدل وجه الله لذاته باخلاص لله فما كان الله داما متصل وما كان الره الله انقطع وانفصل سواء الشهاده تكون لك لك أو عليك ايها المكلف لزويك أو لمن تحب أو على من تحب أنت دوام بصرك ونظرك إلى السماء يجعلك تخلص لرب السماء سبحانه جل, جل في علام فلا يحملك الهوى أو العاطفة أو القرابة أو الدنيا على أن يعني أن تحابي أحدا على أحد أو تكتم شهادة محابة لأحد على أحد يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين شوف, شوف هنا صيغة المبالغة يعني كون دائما على ذلك عليكم السلام عليكم كونوا قوامين لله وهذه معنى هنا لله إخلاصا لله تصديقا وإخلاصا لله جل في وعلا عليكم سبحانه وتعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط تعال هنا بالقسط يعني بالعدل والمعنى كونوا مبلغين في الاستقامة يعني لا محباة لقريب والغجرين وهذه من العالمات الإيمان ولا يجرمنكم ولا يحملنكم ولا ولا, ولا ولا يجرنكم ولا يجر يجرمنكم شنأن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل أي لا يحمل أنكم بغضكم للمشركين والكافرين والمنافقين على عدم العدل معهم فتعتدوا اعدلوا أيها المؤمنون مع أوليائكم وأدائكم لأن هذا هو الأحب إلى الله أما حساب المشركين والكافرين فعلى الله أما أنت فمحكومون بعمل محكوم بعدل محكوم بما, بما شرع الله فوجب عليك أن تكون من يسارع في السمع والطار لربه يتالى في علا عليكم سلامه وبركاته. وبركاته أحسن الله عليكم جميعا إليه أحمل أنكم شدة البغض لهؤلاء المنافقين أو المشركين على ترك العدل فيهم وإن حب الأحب إلى الله فالعدل أقرب لتقوى الله والله مطلع على أعمالكم ومجازيكم عليها قلنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله من رواحة إلى اليهود يهود خيبر تعلمنا اليهود من قوم أمة غضبية غضب الله عليها هؤلاء القوم أجرى الناس على الله وعلى رسله ومع ذلك أرادوا رشوة الناب رواحة فقال له قال لهم إني جئتوا من عندي خير الناس وأحب الناس إلي إلى شر الناس وأبغض الناس إلي ولا أحملني حبي له وبغض لكم ألا أعدل معكم قالوا هكذا عبد الملك أنا أتشرف ذلك هذا الزي انا أحبه جدا وأتشرف به نسأل الله أن يحفظك فترى أنه العدل في التعامل قال عبد الله مرواحة ولا احملني حب الله وبغض لكم ألا أعدل معكم قالوا هكذا خريفات السماوات والأرض هم يعلمون وأن الإسلام دين عدل ليس دين مسواه الإسلام دين عدل ويعطي كل ذي فضل فضله وأنه لا يبخص الحقوق فقال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا كأنه قال وعلامة, وعلامة إيمانكم العدل في الغضب والرضى والعدل للمحب وللعدو يا ايها الذين امنوا كونوا قوامنا لله شهداء بالقسط على الا تعدلوا هو اقرب للتقوى يعني تكامل التقوى ومع وجود اساسات التقوى لا يكون الا بالعدل واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون جاء رجل عمر بن الخطاب فقال له إني لا أحبك فنظر, النظر فنظر رجل العمر بن الخطاب فقال له وبغدك لي يجعلك تمنعني حقي قال له لا هذا هو العدل في كل شيء وان كان يبغده قال وبغدك لي يحملك على أن تمنعني حقي قال لا قال إذن يبكي على الحب النساء ما يهم عمر أحبه ما أحبه عنده ما يهم المهمة أنه لا حق قال لا قال إذن لا أبكى الحب إلا سوى النساء قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم مغصرة وأجل عظيم وهذا وعد والله جد فعلها إذا وعد وفى وأوفى أو وإذا قال صدق وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات انظر وهنا تخصيص لتعلم أن المسألة دائرة على الإيمان الذي يستلزم العمل الصالح ولا يمكن أن ترى إيمانا لا يستلزم عملا صالح بحال من أحوال الإيمان إن كان صادقا في القلب استلزم العمل الصالح وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجل عظيم هذه ثمرة العدل فإن عدل بين الناس أي الله المؤمنين الصادقين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح بأن لهم المغفرة لذنوبهم والثواب العظيم في الجنة فإذا وصف بالأجل العظيم هذا من الله تلف علاه فيكون الجوار لرب العالمين والنظر إلى وجهه الكريم عند زيارة يوم السوق اليوم المزيد في أسواق الجنة وأيضا قد يراه بعلو إيمانه غضوا وعشية غاية الإكرام لعبادة المتقين عددت لعبادة الصالحين ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهنا أعد لهم ثوابا عظيما عدرهم المغفرة والأجر العظيم هنا سبقت المغفرة الأجر العظيم لأنه لا يدخل جنة أحد إلا مطهرا لا يدخل أحد الجنة إلا مطهرا لذلك أسبغ الله عليهم نعمهم وغفر لهم وقلنا المغفرة إذا أفردت نزلت تحت الرحمة يعني غفر لهم ولم يعجب العقوبة وجعل لهم بعدها عقبة ذلك أمرا عظيما جلا وهو وهو الأجر العظيم في جنات النهر في مقاعد صدق عند مليك مقتدر قال الله تعالى فهم جنة عرفها لهم فكل إنسان يدخل إلى قصره وملكه ويعرف أكثر مكانة يعرف بيته الذي في الدنيا يذهب إليه وبما أن القرآن مثاني نعم إذا ذكر الأبرار ذكر الأشرار في قول تعالى في حجز القدسية أعددت العبادة الصالحين ما العين رأت الأذن السمع سمعت الخطر على قلب بشر ثم قال النبي السلام اقرأوا ما شئتم شئتم قول تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قررة عين جزاء بما كانوا يعملون أعطى الوعد فانظروا إلى الوعيد والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أيها الذين جحدوا وحدانياتنا وكذبوا بآياتنا المنزلة في القرآن العظيم فأولئك هم المخلدون في نار جهنم هم أهلها وأصحابها لا أخرجون منها أبدا يا أيها الذين آمنوا قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فهم جمعوا مع الكفر التجذيب بآيات الله اللي اللي وكل كفر مستقل من كذب بآيات الله من كذب الله كفر ومن, ومن جعل ندا لله فقد كفر فهذا كفر على كفر يستحق في ذلك العذاب الأليم والعقاب الوخيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك هذه المشارف البعد يعني البعد في إيش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 يقول يا أيها الذين أمنوا تكررت كثيرا ولأنها أحكام والأحكام مهمة جدا أن يظهر فيها المرء الانقياد التام والاستسلام لرب العباد سبحانه جل جل في علا دعا <تصفيق> يا ايها الذين امنوا الله عليكم اذ قوم ان يبسطوا اليكم ايدهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعليه توكل المتوكلين المؤمنون اعلموا اخواتي الكرام أن الحر هو الذي يذكر الاحسان كما قال شفي الحر يحفظ وداد لحظة وتعليما لفظا الحر يحفظ وداد لحظه وتعليما وتعليما لفظا وانت نعم الله إلى الفعل عليك سابغة وإحسانه عليك لا ممتد لا ينقطع فلذلك إذا نظر العبد وعدد محاسن أو مواضع الإحسان له فقال اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا هنا يعني كأنها نعمة من أعظم النعم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله Wa life at det tokken يا أجوال الذين أمنوا علامة إيمانكم أن, أن, أن تحمدوا الله وأن تشكروه على نعائمه وأن تذكروا نعائم الله وعلى وأما بنعمة ربك فحدث إذ هم قوم أن يبسطوا عليكم أيديهم اجتمعه الكفر عليكم وردهم الله جذيف علاء ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا, لم ينالوا خيرها وأنزل الملائكة يقاتلون معكم إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا رعبا فاضربوا فوق العناق فاضربوا منهم كل منان عليكم السلام عليكم وتعلمون بأن هناك من بسط الأيدي لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لقتل المؤمنين فليهود تكلب على النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه استزل تحذير الشجر. ومسط صعد اليهودي الى البيت وأخذ الحجر يريد أن يلقيه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وأوحى الله إليه بذلك وجاءه جبريل فنبهه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الأصحاب يسألونها عن ذلك ما يعني. ما نعلم لما فعلت ذلك فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي جاءه في هذا الباب أنه كان جالسا تختصر البيت لهم ويغدروا بأصحاب فأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل على السلام فبين له ذلك وذكر النعائم يستلدم الشكر ومن كان شاكرا كان, كان راقيا عند ربه شاكرا لأن عمي اشتباه وهداه إلى سواة مستقيم إنه كان عبدا شكورا وكل ذلك يستلدم أن يصل به المرء إلى التقوى واتقوا الله يعني اتقوا الله وكونوا من الشاكرين اتقوا الله واحفظوا نعم الله عليكم اتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فإن كان مؤمنا حقا فإنه يتوكل على الله لا على غيره يدخل الجنة أناسا أفئد ثم كفت الطيب قيل يتوكلون على الله حق التوكل ولقد أخذ الله بثاقة بني إسرائيل وبعثنا منهم إثنى عشر نقيبة بيان هنا لنقد اليهود على العهود هؤلاء لا عهد لهم ولا وعد اليهود. فهم ينقضون الموثيقة والعود وتحذيرهم من خفصهم ومكرهم ولقد أخذنا العهد المؤكد على بني إسرائيل أن يلتزم حكامة فرات ووتيعه رسولهم موسى عليه السلام فيما يأمرهم به و... و... وأمرنا موسى أن يأخذ منهم إثنى عشر نقيبة الريفة. كرؤساء وأمناء عن قومهم يكفلون عنهم بالوفاة قال الله تعالى وقال الله إني معكم لأن أقمتم صلاة وأتيتم زكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقردتم الله قرضا حسنا قال الله البني إسرائيل إني نصلكم ومعينكم وعزرتم وسدد خطاكم إن قمتم واجب ما فردته عليكم من الصلوات والزفاة والصيام وتصديق رسلي ونصراتهم وعزرتموهم أي نصرتموهم وعزلتموه يعني نصرتموه على عدائه ومع التعظيم التوقير لهم ولأنهم رسل الله فيجب عليك في الرسل يجب عليك إليهم ثلاثة الأولى تصديق هؤلاء الرسل تصديق الرسل الثانية والأهمية المكان أن تنصرهم وتعددهم وتعزرهم والثالثة يعني تقوي جانبهم أن توقع مكانتهم وعزلتموه ولأنهم رسول الله قال وأقردتم الله قردا حسنا قال أكفرن عنكم سيأتكم وأدخلنكم جنات تجي من تحتها الأنهار فمن كفروا على منكم فقد ظل سواء السبيل أهذا محملن عنكم كل الذنوب وأدخلنكم في الآخرات والساتين تجي من تحتها الأنهار الجنات فمن كفر برسري بعد ذلك الميثاق قال أكفرنا عليكم سيئاتكم ويدخلنا عليكم تجري تحتها لأنهار أما من كفر بعد ذلك بالرسري قال لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخل جنات تجي من تحتها لأنهاروا فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل الله سواء السبيل ورد عن أن بني إسرائيل لما نجاهم الله من فرعون أمر على لسان موسى بالتوجه إلى أريحة وكان أسكنها الجبابرة وأمر موسى عليه السلام أن يأخذ من كل, من من كل سبط كفيلا عليهم بالوفاء بما أمروا به فأخذ عليهم المثاق واختار منه النقباء وسعر بهم فلما دنوا من أرض كمعان رأوا أقوام الأجسامهم عظيمة وهم قوة وشوكة وهيبة فهربوا منهم ورجعوا فحدثوا قمم فعند ذلك نقضوا الميثاق وقال وقال بنو اسرائيل من موسى عليه السلام اذهب انت وربك فقاتل إنها هنا قائد ثبيما نقضوا الميثاق قوم قول تعالى فبما نقضوا الميثاق قوم اننا قلوبهم قاسيه وهذا دلالة وضحة جدا الله الناس أن الله لا يظلم الناس الشيئة إن الله لا يظلم الناس الشيئة إن الله لا يظلم قال الرجل يا عبادين حرمت الظلم على نفسي وإذا عدتوا محرما فلا تظلموا هنا يقول الله تعالى بعد أخذ العهود المعوسيق عليهم وبعد أخابهم أجد المعلوم أن أمة العهود أمة أمة ملعونة أمة لا تفي بعهد ولا تصدق في قوله قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فكاننا لأنه نشوف هذا رد على على كل من تسوي له نفسه أن يقدم أمثال هؤلاء فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية بسبب نقدهم الباغي هنا السويه بسبب نقضهم المساق طردناهم وابعدناهم عن رحمتنا وتعلنا قلوبهم غليظه جافة لا تلين لقبول الايمان ولا تؤثر فيه حجه ولا برهان فقد اقدموا على جريمه عظمه بتحريف كلام الله في التورات بل حرفوه فعلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عمره باليسير ولا حرج فهذا حملهم نغضي العهود والموثيق والتجرع على رب العالمين وقتل الأنبياء حملهم بسهولة على تحريف الكلمة عما وضعه وكما وصف الله على يحرفون الكلمة عما وضعه وتحريفهم تحريف لفظي ومعنوي تحريف لفظي ومعنوي ولذلك ولذلك قال بنم او مخصوص فالمستقر الاحد بان مخصوص قال الله جل جلاله ولا تزال تطرع على خائنه منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسين. هذا كان في اول الاسلام فاعف عنهم واصفح كان في اول الاسلام يعني منسوخ حق انه منسوخ ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم أي ما زلت ترى الخيانة بعد الخيانة والغدر بعد الغد لا يفون بعهد ولا يحسنون بأحد وانقضون الهودة والنواثيخ وتكسر ظلامتهم وطبيعة, وطبيعة أسلافهم من قبلهم إلا القل القليلة الخيانة ونقض العهود وعدم عرفة القدر له الفضل ولا تزال تضطر على خائنة منهم إلا قائدا منهم فعفانهم أصفح إن الله يحب المحسنين لا تتعرض لهم بالعقوبة ولا تعقب أحدا حتى يظهر الله فلا حكمه فيهم فالله عز وجل يحب المؤمن المحسن وقت هذه الآية بأيات السيف والجزية واختلوهم حيث قفتهم وردت ذات الطلعه الخاينه منهم الى قيل منهم فاحفوا عنهم واصفح ان الله يحب الرحسيل الى السيف قد نقول انها احوال كلما كان الحال يقع عليه نفس الحكم ولان الشريعه لا تفرق بين متماثلين ومن الذين قالوا إن نصاره هنا بعد حكاية الخيانة عن اليهود أتى بأطرابهم وأقرانهم والذين هم منتداد لهم من بني إسرائيل النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا مثقهم فنسوا حظا مما ذكروا به هنا تعدي سافر نقولنا المرء عليه السمع والطاع في منشرة المقرة حتى ولو وجد أمرا يستغربه فلابد أن يسمع ويطيع ولا ينزع أن من طاع فيفسد ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا مثاقهم فنسوا حظا ذكروا به أي من الذين ادعوا أنهم نصارى أخذنا مثاقهم على الإيمان وتصديق رسله ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا مثاقهم فنسوا هؤلاء الذين ادعوا أنهم نصارى أخذنا مثقه على الإيمان والتصديق الرسل بجميع الرسل كذبت قوم الواحي المرسلين إذن التصديق بكل رسل والإيمان خاصة بتمام المرسلين بالنبي الأمين فنقضوا أيضاً العهد وتركوا نصيباً وافرا مما أمروا به في الخير ومن الإيمان أنه فشاكل الأول الآخر وطابق الآخرة الأول فاستحقوا السخرية والإزلال والمهنة واستحقوا العقوبة الضرية قال الله تعالى فأغرأينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة والله يملك القلوب لذلك الآن تعجبنا أن يجمع الله دل فعلها بين بين طوائف شتى وعدة مختلفة ويجمع الله جل وعلا بينهما وهذا الجمع تراه تآلف القلوب والمحبة وهذا ما يملكه أحد ما يملكه أحد إلا الله جل فعله والذي يعطف القلوب على القلوب والقلوب أن إصبعي من الصباح الرحمن يقلبها, يقلبها كيف أشاء فأيما قلب أراد الله أن يقيمها قامة أيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه فأغرينا بينهم العذاوة البغضاء أي ألزمنا وألتقنا بين فرق النصار وفرق اليهود العذاوة البغضاء اليوم القيام فلا يزلنا متعدين متبغدين ويكفر بعضهم بعضا ويلاعن بعضهم بعضا وكل فرقة تمنع غيرها من دخول الكنائس والبيع والأماكن التي يصلون فيها فأصبح بعضهم يكره بعض ويلعن بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا كما هو الحال في الكنائس فتعلمون بأن فرق النصارى الكثير من أهم فرق النصارى البرستانت والكاثوريك وهما في عداوة ضريعة وبعضهم يكثر بعض وسفدوا هذا التباوض وأن كان خفيا بينهم إلى يوم الدين كذا ما ارتكبوه من تحريف الكتاب المبين الذين قالوا إن نصارى لم يقل ومن النصارى التنبيه على أن قولهم نحن أنصار الله أمن بالله واشهد بأننا مسلمون الذين قالوا إن نصارى لم يقل ومن النصارى كما قلت للتنبيع أن قالوا نحن أنصار الله كلم صادق وإنما هو مجرد تقول وزعم فليس من نصرة الله في شيء ولو كانوا صادقين لما عبد رئيس عليه السلام قالوا إله وقالوا كذا ونسبوا إلى الله تعالى وزعموا أنه هو الله أو هو كذا نسبة لله تدفع الله زي قال, قال الله تعالى لقد جئتم شأن أدى تكاد سمتت فطلا وتشق الأرض وتخير الجبال أهدى أن دعوا للرحمن والدى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على المستحق لو كان رحمانا وردون فانا والعبيد وصافهم نبيهم الله بمكانه استقام ايسى القوم جزاءهم ورزاق عملهم اجزاء عمله من قريح أكيد لأنه توعد وسترى ذلك يوم القيامة عندما يحشرون ربهم جلال فعلا الجميع أن ضوّد احتراط النبي صلى الله عليه وسلم والجميع سكوت لا تسمع إلا أنسى وصل الخطاب والمحاسبة يحاسب الرجل كما يحاسب الأمة في شيء قديس يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير يا معشر يهد النصارى وهم أهل الكتاب الذين سبقونا يا معشر يهد النصارى قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء فإن الصفات النفس المعدون في التوراة وفي الإنجيل ويعلمون أنه خاتم الأنبياء ويعلمون أنه لو كان نبي حيا لكان خلف النبي يعني متابعا للنبي ده. أحسن لكم. الله لكم أهد الله لكم أستاذ سيد أهد الله لكم جميعا إذن عندنا هنا قول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير يا معشى اليهود والنصارى إن هذا النبي الكريم الأمين الذي تعرفونه أكثر مما تعرفون أبناءكم قد تعرفونه كما يعرفون ابنائه وقد قد قال له أهو هو قال هو هو بعصافه قال وما تفعل قال عدوات الأوم فهو يبين لكم كثيرا مما كنتم تحريفون الكتاب هذا التحريف أيضا وتكتمون أهم ما تكتمون القرآن وشرف القرآن والنبي العدنان بمواصفاته وصفته وإنما يبين لكم على ما فيه حجة على نبواتي وشهادة على صدقي وأنه جاءكم أيضا لتؤمنوا بربك بربكم وحده ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا حتى يقولوا لا إله إلا الله والنبي أمي وآتى بهذا الكتاب الذي يخبر عن كل شيء الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لذلك الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أي لقد جاءكم رب العزة نور على نور على نور أتتكم التوراة في الهداية وانحرفتم أتى أتأ النصارى الانجيل وفي الهداية وجاء القرآن كله نور كله نور ويأتي بششة القرآن على الإيمان في القرآن على إيمان أي لقد جاءكم رب العزة نور وأي نور هو القرآن المزيد الشرك المقطع له وهو كتاب مبين ساطع بين الإعجاز فيه بيان للناس وفي الكلام على المعتقدات وفي الكلام على الذين حرفوا الكتاب عنه أو الكلم عن مواضيع وفي الكلام على تأسيس الدول, الدول الإسلامية وفي الكلام على الناس يدخلون في دين الله أفواجا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أي قرآن قرآن مبين وهذا القرآن قال عنه الرحمن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط المستقيم اي يهدي الله بهذا القران لانه القرآن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجكم من الظلمات النور باذنه ويهدي الى المستقيم فيهدي من اتبع القرآن وآمن به وصدق به أن يجعل السلامة في قلبه وفي إيمانه ولا تشوبه شائبة والنجات من عقاب الله ويخرج من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الهداية والإيمان بتوفيقه سبحانه وتعالى يوفق الجميع لكل خير وبر ويسيرون على نهجه ويسيرون على طريقه إذا انقل الله تعالى يهدي به الله وانتبع رضوانه وسبل السلام وسبل السلام الموصلة إلى رضا الرحمن الموصلة بعد ذلك إلى الجنان ويخرج من الظلمات الظلمات الشرك والكفر والجهل إلى النور إلى نور الهدى ونور القرآن ونور السنة والبيان ويهديهم إلى صراط مستقيم هذا كله لأهل الكتاب كان وقال الطريق،, الطريق النجاة هو طريق الإسلام هو الطريق المستقيم الطريق الإسلام هو طريق النجاة المؤصل إلى إلى مرضات الرب سبحانه وتعالى فعلا الذي هو الطريق المستقيم ثم ذكرت على كفر النصارى بإضافة, بإضافة الأرذية يعتقد أن عيسى كذا وهذا الذي قالوه تصريحا وهذا نص الكتاب في كفرهم أكثر آية التكلامة عن هدى مصارى بيانت كفرهم وبيانت بأنهم قتلوا الأنبياء وأنهم لعنوا من أجل ذلك وأخراج الناس من الظلمات إلى النور باتباه هذا الكتاب قال الله تعالى والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وأيضا فإن القرآن هو الدال على الطريق المستقيم مع الشرع القويم لربنا العلام العليم سبحانه جل في علاه حتى ترى نفسك قد أنقذك الله جل في علاه من هلكة الظلم أو الكبر أو الجهل قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح المملكم هذا تصريح هم اخذوا المواد نعم عملوا اهمالا لكنهم عبدوا الاصنام ويسمون وسم الاصنام باسماء بأسم مستقام من اسماء الله جل وعلا الات لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح النمري لان المسيح ما هو الا العبد من عباد الله جل في علا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ونمرهم فهؤلاء النصارى الذين نسبوا الولد لله الرئيس على كفروا بذلك والنصارى الذين قالوا بأن عيسى هو الله كفروا بذلك نهيك على الجهل المركبة الذي فيه وهم يخلون بالأقانيم الثلاث وطبعا يعتقدون عقيدة الفدى الصلب من أجل فدى بني البشر لذنب آدم عليه السلام كانوا يتهمون الله بالظلم نعود بلا من خزداد قال الله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ناريا ما أمه ومن في الأرض جميع وللهم بالسماوات الأرض ومن بينهما يخلق ما شاء والله على كل شيء قدير في قول قل فمن يملك من الله شيئا تقريعا وتبكيتا وتوبيخا بل وإزلالا ومهانة من يستطيع أن يدفع عن إيسى عليه السلام الأذى لو أراد أن يهلك هو أمه بل وأهل الأرض جميعا هل هناك أحد يستطيع أن يمنع قضاء الله هل هناك أحد يستطيع أن يرد قضاء الله على الله حشاء حشاء سبحانه وتعالى جبار سماوات الأرض له الكمال المطلق والله يملك سموات ادم ومنا يخلق ما شاء والله على كل شيء قدير لله وحده سبحانه وجلىعلاه خلق الخلق الكون العبيد عبيده والعباد عباده والخلق خلقه والكون كونه سبحانه جل جلاعلاه واذا قال له كن فيكون ولله ملك السموات والارض وبينهما يخلق ما شاء والله على كل شيء قدير ايوه لذلك قال الله تعالى ولله ملك السماوات الأرض ومن بينهم يخلق ما شاء وهو على شيء قضي الإشارة يخلق ما يشاء أن مخلوق نعم فعيسى مخلوق قال الله تعالى إن مسأل عيسى عند الله كمسأل آدم خلقهم من ترابل ثم قال الله كن فأكون من يخلق ما شاء والله على كل شيء قدير يخلق ما شاء آدم من غير أبن أم حواء من أبن دون أم عيسى من أم دون دون أبن وإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والله على كل شيء قدير جبار السماوات والأرض لا يعجز شيء في السماء ولا ولا في الأرض إنما ما أراده الله رعالى بد أن يكون وما قدره الله رعالى فلا راد لقضائه ثمونا تأديب لليهود والنصار الذين, الذين يزعمون أمرا كذبا حيث قال الله تعالى وقالت اليهود والنصار نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما أعذبكم بذنوبكم لو كنتم كذلك فلما أعذبكم بذنوبكم قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه وقالت نصار مثل ذلك أي نحن منزلة الأبناء لله تعالى هذا كما يضاهي قول أهل مكة أنهم قالوا الملائكة بنات الله وأهل الكفر والحاج يكفرون بالله جل, جل في أولا فالتبجح بالقول نعم قالت نصارى مثل ذلك لكنهم قالوا على عيسى أولا ثم قالوا هم كذلك أي نحن منذية الأبناء نعم وحبه لنا كحب الوالد للولد وأنه يتقنه من جنب ذلك قل لهم يا محمد الزاما وتبكيتا وتقريعا وتوبيخا كما إذا كنتم كما تزعمون أنكم أحباب الله أنكم أولاد أبناء استغفر الله حشاه فلما أعذبكم مذنوبكم بل أعد لكم نارا تلظى ستصلونها وهل يعذب المحب, المحب حبيبه وهل يعذب المحب حبيبه وهكذا التجذيب للفريقين فكذبا اليهود والنصارى فلما أعذبكم بإذنبكم بل لعنكم في كتابه جل في علا لعنكم الله جل, جل في علا نعم لما قالوا يا ظلم غلاء قال غلت أيديهم بما قالوا بل, ي... بل ي... ولعنوا ب... ولعنوا بما قالوا بل يدهم أبسوط ثاني ينفق كيف يشير بل واستحقوا اللعنة بأسليم الشرك ليس بشرك فقط بأسليم الشرك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لعنة الله اليهود ونصارت تخذ قبول عن بيئهم وصالحيهم مساعدت ألا لعنة الله اليهود ونصارت تخذ قبول عن بيئهم وصالحين مساجد استحق اللعنة بذلك فلعنهم الله جل في علام لأنهم, لأنهم قوم بهت قوم حصد قوم ينقضون العهود قوم أشاكوا بالله ما لم ينزل به سلطانة قوم يكيدون ويمكرون بأهل الإسلام وأيضا يكفرون بسيد الأنام لذلك كان القوة أخيما ثم بعد ذلك زعموا زعما كاذبا أنهم في الأخيرة من أهل, من أهل الجنان وأن الله رفعهم على على كل إنسان ورفعهنا على كل إنسان تأتي فيها مسألة مهمة جدا رفعهم الله عن على كل إنسان على أساس أنهم أبناء الله وإحبائه كما قال القريش الملائكة وإنة الله وكذبهم الله في ذلك كذبهم. وكل من اتخذ وتوكى على الله ذا الفعلان يكره الله ذا الفعلان لنفسه ولمن توقع عليه وخز بعد ذلك لأن التوقع الحق وتوقع الله جل, جل في علا قالت يهودنا صلى الله عليه وسلم أبناء الله أحبه فلما يعذبكم بذنوبكم أنتم كذبة لأنتم أصلا مغضو عليكم قال بل أنتم بشر من من من خلق يغفر لمن فلما يعذب ذنوبكم بل أنتم بشر من, من خلق يغفر لمن يشاء وعندما يشاء ولله من كستماوات الأرض ومبينهما بل انت بل أنتم بشر من من خلق يرد الله عليهم انت لستم ابناء الله والله لا يحتاج إلى بنوه احد قل الحمد لله الذي لم يتخذ له ولدا ولم له شريكا في الملك ولم يكن له اول من الذل وكبره تكبيرا والله يغفر ما يشاء وعد ما شاء لا من ارض ولا ما الى المصير هذه اشاره انه لا يغفل لهم لانهم جحدوا ولانهم لعنوا وان كان نظر على قال ذلك أيضا فتحا للباب لمن اراد منهم أن يتوب أو يعوب إلى ربه جل وعلا ما لنا سواه ما لنا سواه فهو في كل وجميع اباديه في ما يشاء وعد ما يشاء لا اعتراض على حكمه ولو عذب اهل سموات لم يكن ظالما ولو ادخلهم جننا لم يكن ظالما فلا رد لامره وله جل وعلا ملك الكون من ذراته و فيه من الخيرات يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا فقد جاءكم بشير ولا والله على كل شيء قدير وهنا أيضا نداء لبني إسرائيل ترون الله يعني في هذه الآيات قد انصب الاهتمام على اليهود والنصارى لأنهم ألعن ألعن الناس وهناك أمة مغضوب عليها لما قال النبي السلام <تصفيق> لا لتتخذون السنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا الهد نصر قال فمن يعني فمن الناس نعم الهد نصر فمن الناس لذلك يبين الله لهم هذا الباب على لو, لو أحسنوا لجزاهم الله بالإحسان حسنات ولو أساءه فعقاب الله وخيم ويهددهم بذلك وقد قد أن قضاه لا, قضاه, قضاه لا يرد بحال من الأحوال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير لذلك بينا الله تعالى انقاط عنكم نوح لسنين طوال وقد بعث الله لكم رجلا أنتم تعرفون وكما تعرفون أبنائكم لأن مواصفات النبي السلام في التورات والإنجيل لا تحصى وعلموا يقينا أنه نبي الحق لكنهم جحدوا عليه جحدوا وكفروا بما جاء به يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل الرسول ذلك محمد صلى بعد الفطور بعد فتره كبين عيسى وبين محمد صلى الله عليه قال أن تقولوا جاءنا بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل قديس. وقالوا هو نبي, نبي الاميين مخالف لقول الله فجاءكم بشير ونذير والله على كل شيء لا يؤذيكم وجاءكم بشريعة غراء تكاملت الأحكام فيها والعظة والعبر والحكم وايضا العظات لكن بالفعل هم لا يهتدون بالفعل هم لا ينقضون بفعل هم يتحسسون تنكب الصراط ويتنكبون الصراط لما كبرا كبرا وحسدا واتباعا للهوى وقلنا الكبر وهلاك واتباع الهوى, اتباع الهوى. اتباع الهوى أعظم, أن اعظم ألوان علامة الساعة اتباع الهوى فإذا رأيت هوا متبعا وشح مطاعا وأجاب كل ذرائم برأيه فانتظر الساعة أو عليك بخويسة أمرك يعني عليك أن تحتزل الناس جميعا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اتجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم, يأتي ما لم يأتي أحدا من العالمين أي واذكر يا محمد واذكر يا محمد وهذا أيضا تسليع للنبي صلى الله عليه وسلم واذكر يا محمد حين قال موسى لقومه اذكر نعمة الله عليكم اجعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا الله اعطاكم من الدنيا ما اعطاكم من المكان والوجاهة والمقدمة بل والماذ واعطاكم ايضا العلم معكم نبي وملك فاجعلكم تعيشون ملوكا من الطرف والنعيم وساعة العيش فجعل منكم الملوك وجعل فيكم الأنبياء فكونوا شاكرين فكونوا, فكونوا خاضعين فاسمعوا وأطيعوا وأمركم لبكم أن تدخلوا هذه الـ الـ الـ البلد. يعني بعدما كانوا يسرون في عهد فرعون يذبع عبدالله وسحي ينساء ينساء نساءهم فلبوا إلى الله جلال فعلاء دعاء وابتهالا وكشف الله الغمة وقاتل فرعون ومن معه هل شكروا قالوا جعل لنا إلها كما لهم آلهة وقال البعث قال الله تعالى وأتاكم لم يؤتي أحدا من العالمين يعني لبني إسرائيل من فرق البحر وتفضل الغمام وإنزال من والسلوى مما خصكم به ربكم من الفضل والإنعام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة خصاكم الله بهذا بهذا الفضل جعلكم ملوكا وجعل فيكم الأنبياء وأنزع عليكم المن والسلوى وتفضل عليكم بالتوبة والأوبة وأهلك عدوكم أمام ناظريكم بأنه أغراقه وأنجاكم ومع ذلك قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ومع ذلك فإن الله قد غفر لكم ذلك وتاب عليكم يا قومي موسى ينادي على يا قومي بعد هذه النائم بعد هذه المغفرة بعد هذا هذا الفضل العظيم العميم يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقربوا خاسرين هيدخلوا أرض بيت المغدس هجموا من مصر إلى بيت المغدس هذه الأرض المبركة هذه الأرض التي فيها الخير والتي وعدكم الله بدخولها صلى الله عنكم بدخولها وهي أرض طيبة وطاهرة فإن جهدتم بسبب الله وقتلتم الجبالين ولا ترجعوا المدبرين خوفا من الجبالين فتخسروا عزكم ودينكم ويا قوم ادخلوا الارض الله لكم وقالوا ترتدوا عليها تبارككم فتنقلبوا وهذا العرض فيها ما فيها من الخيرات والبركات وعظيم الحسنات لكنهم قوم بهت قوم يعاندون قوم يجحدون قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فان ندخلوا قال ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين فانجهدتم في سبيل الله وقتلتم الجبرين لا ترجعوا مدبرين خوفا منهم ولا تولوا الأدبار وان قتل من قتلوا مقبلا غير مدبر فيعني ف ف ف ملوك الدنيا وان سادة الناس لكن ان تراجعتم ان وليتم ان فررتم فتخسروا عزكم مدينكم فإن الله وعدكم بالنصر على الأعداء والغلب عليهم وقد أوحى الملائكة إلى أن يقاتلوا معهم وهذا كله يراغب موسى عليه السلام لهم في الأرض حتى يقاتلوا معه حتى يجهدوا معه فيدخلوا إلى هذه الأرض وتكون بركة لهم ولأبنائهم وعليهم وعلى أبنائهم قال قابل موسى إن فيها قوم الجبارين وإننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها, منها فينا داخلون فاعتذروا لموسى عليه السلام لا نستطيع أن نأتي معك مصرين على المخالفة والجحود وقالوا إن فيها جبابرة لا نستطيع مقاومتهم ولا والله العدد عدد بني سريل يعني يفوق عدد الجبابرة بمرات ولكن جبني القلوب قالوا يا موسى إن فيها قوم الجبارين وإن لن ندخلها حتى يخرج منها فيخرج منها فإن داخل جبن وخلع وفزع وخيانة وغضن وعدم بالعود فمن جبنهم قالوا اذهب انت وربك فقاتل انه هنا قائد لكن ايضا مع كل الشرور لابد أن تجد, ان تجد الفاضل تجد المخلص تجد الصادق ولذلك قال الله تعالى قال رجلان الذين خافون انعم الله عليهما وهم يستحضرون لذلك ان الله فيشكرونه قالا قال الشر确 والجهاني من الذين يخافون أنعم الله عليهم ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون قال العجي يناري من أهل الإيمان والطق والإحسان من أهل ال... ال... ال... الرفعة والمكانة قال قام الرجعان فقال أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب الله يسف وصفهم قال وقال الرجعاني من الذين يخافون من يخافون... يخافون الله بإطلاع يخافون المصير. قال أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب فإذا أدخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أيا الله, الله وحده جل في علاه فمالك الملك هو القويل القادر ينصركم في كلمة أو أو, أو, أو او يميتكم في في كلمه او يحشركم يحشركم في كلمه فانظر إلى اليهود عندما قال الله ذلك قالوا يا موسى تكرم انت تتكلم علينا بان ندخل القتال خذ قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ابدوا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها فاذهب أنت وربك فقاتلة إنها هنا قاعدون قتل الله السفاة قتل الله هؤلاء الأغبياء قتل الله هؤلاء المعاندين الجاحدين قالوا ندخل أرض الجمابيلة بحي من الأحوال ما داموا في تلك الأرض فلا تجهد نفسك معنا ولا تلح الحاحا مرضودا غير مقبول واذهب أنت وربك فقاتلة فهم قد أفرطوا في سوء الأدب وأفرطوا في هانة الرسول وأفرطوا في الكفر وأفرطوا في الاستهزاء فيهم وقاحة في الخطاب وفيهم سوء أدب وتعالي عند الكلام وفيهم أيضا الجحود والنقران بقدرة الرحمن وأيضا بإحسان الله جعل لهم في الخلاص من من فرعون فقالوا إذا بأنت ربك فقاتل إن هنا قاعدون سوء أدب عالي شوف راس قال الرسول اشيروا علي ايها الناس قام عمر فابو في احسن الكلام وقام عمر فتكلم في الكلام ثم قام المقداد فقال كلاما طيبا قال يا رسول الله نحن لن نقول لك اذهب ولن نقول لك مثل ما قال بن يسوي لموسى اذهب انت وربك فقاتل ان هنا قاعدون ولكن سأقول لك يا محمد صلى الله عليه وسلم اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون فأنظر إلى هذا التمرد إلى هذا الجحود وهذه الاستهانة وهذا الاستهزاء وهذا التعالي في الكلام مع الأنبياء اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون فالمغار قال اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون النسول قال أن يكون لي كذا وكذا يعني لا, يكون لا أملك شيء من الدنيا إلا أن أقول مثل هذا الكلام فهذا الكلام يزن للدنيا بأسفه قال الله تعالى فإنها محرمة عائش هنا كيف فعل الله العالى بهم عند العجرفة وعند الكفر وعند الاستهزاء وعند السخرية وعند العناد والجحود قال الله تعالى فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسعى القوم الفاسقين أيب أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام من الأرض المقدسة محرمة على هؤلاء العصاد ألقابا لهم ما أشد هذا الألقاب إن الأرض المقدسة محرمة على هؤلاء العصات الذين يجحدون ويعاندون ويستهزئون ويسخرون الذين يتكلمون بسوء الأدب بطريقة لا تليق بالأنبياء فلا تحزع قوم الفاسقين سيكونون في أرض التيه ضائعين فهنا الحكمة التشر والتشرد من الرئيسنا قد ينقرض الجيل الجبان القانع وياتي الله جل وعلا بقوم اخر يعني يكونون فيهم القوه والشجاعه وسمات الشخصيه الطيبه والاتيان بالعبادات وايضا انقياد لله انقياد لله ولرسوله ولشريعته وللامان بجميع الرسل فأنقض الله على تغيانهم وعقبهم أشد العقاب عندما قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيبون في الأرض محرمة عليهم أربعين سنة يتيبون في الأرض لن يجد وليا ولا نصيره ولا معضدا وهذه القصة قصة تضطيه جالس فيها أربعين سنة وهي مفصلة في الطرية ناعية على اليهود العصيان والطغيان والجحود والاستهزاء ما ذكر الله جلال فعلا بعده قصة يا أخوين ابناء ادم لكن هذه القصه فيها عبره عظيمه جدا فاليهود فتح الله لهم ونصرهم واعطاهم وجعل منهم ملوكاً وجعل منهم الانبياء وجعلهم شرف وفضلهم على العالمين يعني على على زمانهم زمنهم وانظر هنا الجحود بنعم الله فلذلك إن الله يبغض كل من نجاحد النعمه ولذلك قال النبي صلى الله لا يشكر الناس من لم يشكر الله لا يشكر لا من لم يشكر الناس لا يشكر الله من لم يشكر الناس فاوجب عليهم شكر شكر الناس ولذلك قال من صنع لكم معروفا فكافئوه فلا تستطيع أن تكافئوه فقولوا له جزاك الله خيرا فقولوا له جزاك الله خيرا ومع ذلك لم يشكروا جحدوا وقاتلوا استهزاءا وسخريةا وإبعادا إلى الاندواء تحت راية موسى عليه السلام بل بعد الإنقاذ ببرهة بعدما أنقذهم الله جل فعلا وأغرق فرعون أمام عيونهم قالوا جعل لنا كما لهم أله فهم قوم مغضوب عليهم يستحقون اللعن وانظروا الى, الى, إلى عظيم التمرد الله يعني يقول ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يعني قالوا ان لن ندخلها حتى يخرجوا منها ان فيها قوم الجبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فإن داخلوا لذلك انتقم الله منهم وعقبهم أشد الأقاب فحرم عليهم هذه الأرض المقدسة يتهيون في الأرض أربعين والحكم من ذلك قد, قد يخرج النسل منهم يتناسل مثل هذا الجحود وهذا, وهذا, وهذا, وهذا التغيان وهذا الكفر فيكون جيلا مؤمنا مؤحدا يكون جيلا منقادا مستمعا للأنبياء يعلم قدرهم ويوقرهم فيكون هذا الجيل هو أفضل الأجيال لكن أن يكون البنو إسرائيل بهذه الحال فهم أسوأ الناس حالا وهم أسوأ الناس كفرا وتغيانا ونصارى أمثله فنسأل الله جلالفعلاء أن يجعلنا ممن يسارع في الانقية والانصياع والسمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولله في كتابه وأن يجعلنا جميعا ممن, ممن, ممن يتقدم عبادة توائية وخضوعا واستكانة واستعانة بالله جل في على على اقامة شرعه وايضا الى التعبد لله تعالى بما قضاه وامره وامرنا به شرعا وان نكون من من يسلمون لربهم في قضائه الكون نقف عند هذه الفوائد المستنبطه أعظم الإساءة الإساءة مع الله ثم الإساءة مع الأنبياء وهذا كان من دأب أهل الكتاب المنافق يؤتى بنقيدي قصد الجزاء من جنس العمل العدل أساس الملك اثباته صفه المحبه لله الذي والله يحب المحسنين ن لو في اسئله الله خير احسن الله عليكم ارجائي اتمنى ان انا توصل شيء انا امي تعبانة من سرطان انا والممرض عليها او الايام ب يا ريت نريد... الله يسوي لها الصحة, الصحة والعافية اللهم امين الله يسوي صوب الصحة لها في اللهم امين الله والديك رب الفواح حميد الازاما تعرف انك انت العز الاظم طيب استاذن حضراتكم الان سبحان الله ربنا نحمدك اشهد الله لا اله الا انت استغفرك واتوب ال بر الله فيكم وشكر الله عليكم السلام عليكم ورحمه الله ااا خلونا نتوحد من أخاركي اسمه ماجد طيب إن شاء الله الرجلان كالس شريف احسن دارك ورفع المقام ورفع بك الامه الاسلاميه